الحمد لله والبالعالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقوله وهدى به الصراط المستقيم قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله أليمرش حجي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفياته انتم صلى الله عليه وسلم كوازي نمن يكهي وقال لتأخذوا بناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم ثم قال وقوله وهذا به الصراط المستقيم Akaongoza kupitia kwa mtume njia ilionyoka Kala Allahu Azza wa Jalla Wa inna kalatahdi ila sirati mustaqim Wewe unaongoza e kuwelekea kwenye njia ilionyoka ta Wa ta'ala wa inna kalataduuhum ila sirati mustaqim Wewe unawalingania watu kwenye njia ilionyoka وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هي ولا تتبعوا السبل مسفوات فتفرق بكم عن سبيله ذك كفاريكسيني na وصاكم به لعلكم تتقون hilo Allah nakuhsieni إلي مبتك ونتقوى. قال شيخ العباد حفظ الله: فسبيل الهدايا مقصور على تباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جهة هداية إم فو إم فوبيش وقوقم فو صلى الله عليه وسلّم. وزي وكبت هداية إس بوق وقوقم فوتم صلى الله عليه وآله وسلم. Wa la الله illa bima jaa'a bihi rasuluhu al-karim sallallahu alayhi wa sallam. Ha budi ibada wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa illa bima jaa'a bihi rasuluhu al-karim sallallahu Ispukua kwa ibada azir, alizo zileta mtume wake Sallallahu alayhi wasallam, Wala tariq yusilu ila Allah Illa ma jaa bihi sallallahu alayhi wasallam. Hakuna njia inayomfikisha mtu kwa Allah Ispukua kwa kufuata aliyo yaleta mtume sallallahu alayhi wasallam awezi mtu akienda kinyume cha mtume sws halafu akadai kwamba anajiweka karibu na Allah kupitia mambo ambayo hakuyaleta mtume sws huyo anakuwa mbali Badale ya kuwa karibu na Allah huyo anakuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amekwenda kinyume cha alivyoleta mtume sallallahu alaihi wasallam hata kifanya vipi huyo hakuna njia ya kufikisha kwa Allah Isipokuwa kwa kufuata yale aliyoyaleta mtume sallallahu ya sallam Na aliyo yaleta, mtume ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume haleti mambo kwa sababu ya hawaza nafsi yake Hapana wa mayanti kuhani ilhawa In huwa illa yuha Kwa yukila lilileta mtume sallallahu sallam Tunatakiwa tulifanyi na ndiyo maamrishu ya Allah ya Wama atakumun rasulu fahudhu Wama kum anhu fantahu wattakulla Alilu kuliteni mtume lichukweni mlifanye Alilu katazeninalo liwateni hakuna njie ya kufika kwa Allah Ispukua kwa kufuata Yali aliyoyaleta mtume salla Allahu alihi wa ali wa salla Kala sheikh wahajatul muslimi ila lhidayah إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب محتاجي المسلموا يطوى هدايه hida ketika katika njia ilionyooka محتاجيها هي ماكبو علكمحتاجي yake يا chakula na kinywaji وحاجت المسلم إلى الهدايه إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب mahitaji ya muislamu kupata hidayah kwenye njia hii iliyonyooka mahitaji hayo ni makubwa kuliko mahitaji ya muislamu ya chakula na kinywaji li'anna at-ta'ama wash-sharaba zaaduhu fil hayatid dunya chakula na kinywaji ni chakula chake cha maisha ya duniani لكن النيه هي اللي ونيوoka ni chakula chake na ni zawadi yake ya nyumba ya akhirah. Ki na kinywaji ni zawadi ya duniani tu, lakini njia hii iliyonyooka ndio zawadi ya nyumba ya akhirah wa innal akhirata lahiyal hawan law kanu yaalamun. Walahadha jaa ad-duaa li kwa sababu hii ndio imekuja dua ya kumoomba Allah hidayah atuongoze kwenye njia iliyonyoooka katika sura tulfatiha كل tajibu qira'atuhha fi kulli ni lazima kuisoma kila rakaa katika rak'a za sala sawa u mkanat au sawa ilikuwa ni sala ya faradhi au ya قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم توجوهي نيه يليه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسيوكو نيه wale wale ugadhibkiwa mayahudi wala dhalin wala wenye kupotea hawa manasara قال فالمسلم يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ربه صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مو اسلام انا عمدوا هي ما رأنا بصمى سورة الفاتحة ايو اندانيا صالة او انجيا صالة مو اسلام انا عمدوا هي باستمرار وقوينيليا ايلي مولاوك امونغوز نجيا يوالي وينيكوني مشوا عبادنا من النبيين متوم والصديقين وسمكولي والشهداء مشهدي والصالحين واتوم وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والظالين من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدين. في مسلمو أنا مم بالله بأ أموي بخش نكموي كمالي. Nanjia njia ya wale, wale bikiwa na wale wenye kupotea wenye ghadhibikiwa ambao ni mayahudi na wenye kupotea ni hawa masara na wengineo katika maadui wa dini. Hii ni dua, dua tukufu kila muislamu anapoomba anatakiwa ahudhurishe moyo wake usiwe mbali na Allah, usiwe mbali na dua hii ihdinas al mustaqim al ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الله هؤلاء هم السلف نموم بع الله أتون جزيع هوال ونمشى عبوا سلف من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال وهداية النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى الصراط المستقيم هو النور الذي وصفه الله عز وجل به في قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Hidayah ya Mtume sallam alayhi majini na watu kwenye njia hii iliyonyoooka ndio nur, ndio aliyoisifu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna arsalnaka shahidan Wamubashiran, wanadhira wa, wa, nadhira, wa ila Allah bi idnihi wa munira. Sikutumwa kutumiliza wewe hali ya ni shahidi, hali ya ni mwenye kuleta furaha kwa wenye kuamini ali ya kuatahadharisha wale na hali ya kulingania kwa Allah kwa idhni yake na nita yenye kutoa mwanga fakad wasafa wa azza wa jalla fi hadhihi al-aya bi annahu munir Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake katika hii kwamba nita inayotoa يضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى تَأَمَّبَ إِنَّ وَعْنَ قَزِيَّةَ وَجَوَاكِ كَتِكَنْجِيَةٍ يَكُنْ فِكِيَ الله وهذا أيضا هو معنى النور الذي وصف به القرآن في قوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا هي في أنجمان يا عليه الصفو الله ككقرآن فآمنوا بالله ورسوله مؤمنين على لم تواك والنور الذي أنزلنا نور تلي يترمشى فنور القرآن مشتمل عليه من الهدى إلى السرّات المستقيم نور القرآن نيا ليكوسان القرآن عبا وانجوزاتك ينجي إلى نيوكا فنور القرآن ما اجتمل عليه نور قرآني نيالي أمباي قرآني ميكسانيا يابي من الهداية إلى الصراط المستقيم عبوني كونغوزاواتو وننجي يليونيوكا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها مالينو ياكي ابن أبي زين القيرواني رحمه الله na kwamba kiyama ni chenye kuja shaka wa anna allaha yab'athu man yamut na kwamba allah atawfufua waliokufa kama bada'ahum ya'udun kama alivyoanza kuwaumba watarudi tena miili na roho zao wa anna saa la raiba fiha na kuamini kwamba kiyama ni chenye kuja shaka pia kuamini kwamba allah عَتَوَفُفُّوَ وَلِيُكُفَ كَمَا بَدَاءَ هُمْ يَعُودُونَ كَمَا لِفْي وَانْزَقُ وَوْمَا يقول الشيخ لباد حفظ الله علم قيام الساعة اختص الله به اختص به الله عز وجل وجوز وقسمام فقيام وجوزه ونمخسه الله عز وجل يعني قيام كتابك ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. فجوز سيرز الله نتانو حكنا نزجوا حكنا نزجوا من بوايو الله. وآخرها لم يشك تكاه متانو ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حقنا ويوتنا يجوا قيامك الله هذه مفاتيح الغيب خمس إن الله عند روع الم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تقسم غدا وما تدري نفس بأي عرل تموت هزنيه فنجوز سيرتانه حقنا نجو إسبوقوا إيه الله سبحانه وتعالى قال الشيخ حفظ الله وكان صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عنها يجيب بذكر بعض اماراتها الليكان ومتونس سلم عن قوليز وسقياهم نجيب وقتجب أذي المزاك وكان صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عنها يجيب بذكر بعض اماراتها Alikuwa Mtume sallam alayhi anapouliziwa kuhusu kiama Hujibu kwa kutaja baadhi ya alama za kiama fala ya'lamu ya ahadun ghayra Allah fi ayi sana wa fi ayi shahrin wa fi ayi yawmin min ash hakuna yote anejua isipokuwa Allah ni mwaka gani na ni sikugani gani na ni siku ya mwezi ambapo kiama kitasimama wa qad jaa fi sunnah 'an ar sallallahu alayhi sallam annaha taqoomu yawm al-jumaa likuja katika hadithi kwamba kıyama kitasmama siku ya jumaa lakini hakuna katika hadithi Kwa ni mwezi gani ni mwaka gani ala khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawm al-jumaa tuma nasema siku bora ambapo jua linatoka ni siku ya jumaa Fiii kulika Adam Katika siku hiyo ameumbwa Nabi Adam Wafihi udkhila aljanna Na katika siku hiyo aljuma Nabi Adam alitiwa peponi Wafihi ukhrija minha Na katika siku hiyo aljuma Alitolewa peponi Wala takumu saatu Illa fi Juma. aljuma Kiyama hagita simama Ispukua siku ya aljuma Rawahu muslim Kosiku imetadwa Lakini siku ime يا الجمعة يا مزيجاني يا مهكجاني يهقنا نجوا إسبقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ والساعة تتلق ويراد بها الموت عند النفخ في السور. والساعة تتلق ويراد بها الموت عند النفخ في السور. ساعة نن ساعة لنتمقو na hukusudiwa mauti wakati wa lili lile hukusudiwa kufa kila ambacho hakijafa saa inatamkwa na inakuwa muradi wake ni kufa wakati wa kupulizwa lile parapanda. kama fala sallallahu alayhi la taqumu saatu illa ala shirarin nas kiyama hakitasimama isipokuwa kwa wale watu waovu Watu wavu ndu to kokoku kiyama kitakaposimama takapusmama, wa tu wema wuoju atakuwa me wamebaki watuovu, la takumu saa, ila ala shirari nasrawahu muslim. Wakullu mamata, kabla dalik, faqad jaat sa atuhu wakamat kiyama tuhu wantaka la minari la amali, ila dar il- Kila kufa? كلا تكيكوف قبل قيامة فقد جاءت ساعته وقامت قيامته إبش فيك ساعته كم يسمى قيامتك وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء نعمقور قطوك كتك نيومبا يا عمل وينكتك نيومبا يا ماليبا يا آخرة الساعة تتلقوا ويراد بها الموت عند النفخ في السور وتتلقوا ويُراد بها البعث فيا ساعة ننه ساعة حتمق ونقصديوا كففليوا watu كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب موتو ونذيرشيوا فرعون وجماعزك اسبوينا نجيوني وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ سِيكُ كَتَقُومُ السَّمَاءُ قِيَامًا وَتَكَفْلُوا ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَتَأْمِيرُ مَلَائِكَةٌ وَأَغِيزَنِي هَؤُلاءَ الْجَمَاعَةَ وَفِرْعَوْنَ فِي عَذَابٍ وَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى قل واأمني بلا وني وربينا هاكم لا ولاتات ينكم كي تجييني القيامه وهم إنما أنكروا البعث كما قال الله عز وجل زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير walidai makafiri kuwa hawatafufuliwa zama alladhina kafaru an lan makafiri walidai kuwa hawatafufuliwa waambie kwa nini warabbi naapa kumwla wangu la tubathunna mtafufuliwa thumma latunabba'unna bima amiltum kisha mtaelezewa yale mlioyafanya duniani wadhālika 'ala Allahi yasir na hilo kwa allah ni jepesi قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون قال الله عز وجل إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قديم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هذا هو إذن في بيتيشة ويبقى قياما kamba qiyama في هذه kadnasa على hadhihi al في القبور ba'thi man fil qubur Allah mitaja katika hii kufufua au kufufuliwa walio katika makaburi wa anna Allah yab'athu Ghalibu ni kwamba watu wanazikwa katika makaburi. Jumana maana akasema hivi Allah wa wa anna Allaha yab'athu man fil qubur. Ni kwamba ghalib ni kwamba watu wanazikwa makaburini wal ba'thu yakunu likulli man mata. Ikufuliwa inakuwa ni kila aliyekufa, kubira au lam Sawa Sawa alizikwa au hajazikwa. Kufuliwa ni kwa wote. Ufuliwa ni kwa wati Aliyeliwa na mnyama Aliyighariki baharini Aliyitiketezo na moto Wote watafuliwa Jyowalbaathu yakunu Likulli mamata Ufuliwa inakua ni kwa kila aliyekufa Kubira au Ali zikwa Alizikwa au hajazikwa Atafufuliwa Kama kala Allahu azza wa jalla Waaksamu billahi jahda aimanihim La yabathu Allahu man yamut. بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا ولي وكوليهاق مع الله كيابو بیاو فيا حقيقه كما لا يبعث الله من يموت كما الله حتى مففوع حتى يكفوا واايه بلا كوني وعدا عليه حقا هيني يا هادي الله يا حقي كما اتوففوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعبارة المؤلف وأن الله يبعث من يموت تشمل كل من مات قبر أو لم يقبر نسمى ومؤلف ابن أبي زيد بن قيرواني وأن, وأن الله وأن الله يبعث من يموت أضاة وففوة وليكفة Msemo huu unakusanya kila kufa Kubira au la miukbar Alizikwa au hajazikwa Msemo huu unakusanya wote Allah uhtara hati laibara lishumuli haa Na pengini ya michabua Msemo huu kwa sababu unaenea Unaenea haa waliuzikwa Na ambao wamekufa bila kuzikwa Wame na monto mabaniani Woti haa tafuliwa Wasioni ni majivu tuu haafuli Watafuliwa hivyo iveyu. وأن الله يبعث من يموت أذا تاففوا وليكوفا سامزيك أوها جزك قال شيخ كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور مرنينغه هوجكك كقرآن وثبت شو وجم ول كفولي و وقبيني شما كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور مرنينجي موجا كتا قرآن أثبتش وجامل فليو وقوي كوازم وممتاتو الأمر الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة قوانزة نكويلزي كوهم وقوامتو مارا يا قوانزة قال الله عز وجل أولا ميارا لإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم واذا نيلزيا كومبا كوازا كومبا كوامتو مارا كوازا هذي هوني مطو كوامبا سيستو ممومبا كاتوني لمنين Faitha huwa khasimu mubin, Mara mtu huyo anakuwa ni khasimu, Adui aliyewazi Wadharabana na mathalan Wanasia khalqa Akatupigia mfano Na akasahau kuumba kwake Kala man yuhi ili idhama Wahia ramimu muntu mtu manadamu Man yuhi ili Nani Nani atakehuhisha hii mifupa Wakati tayari himesha Takafuka katika, katika. Kuli yuhiiha yuhi ansha anshaaha Awala marra Waambie Ataikuhisha mifupa hiyo Yule aliyumba mara ya mwanzo, Wawa bikuli khali na alim Na yee kwa kila kuumba Yee ye ni mjuzi Kwa anaelezea Awe khali insani Awala marra Kuhumba kwa mtu mara ya kwanza Anapo elezea la kufuliwa Anaelezea Na kuzindusha na kutoa tambihi kwamba alimuumba mtu mara ya mwanzo atashindwa vipi kumrudisha huyu na kumfufua ee, mara ya pili Wakala taala wa huwa alladhi yabda alkhlqa thumma yu'iduhu wa huwa alayhi ye allah ndiye anaanza kuumba kisha atarudisha kuumba huko na hili ni jepesi zaidi la kurudisha kuliko mwanzo la kuumba mwanzo wa huwa alayhi وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إن واتوا مكيوانين مكتك بأسس تومكوبيني ثم من نطفة كيشا كوتكانا تونيلا ثم من علاقا كيشا ثم من مضغة كيشا وغير مخلقة وقال سبحانه وتعالى يوم نط السماء كالطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيدو كما تلف عز كومبا Kutaudisha kuumba huko waada na aina hii hali inna kunna faaliili sisini wenye kufanya hivyo. wakala afa aina bil xalq awal balum fi labsin min jadi. hivi tulichoka kwa uhule kuumba kwa mwanzo bali wao katika labsin matatizo na shaka ya kumbwa kupya. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سودا هي أمته نذنية قوات بربورتو ألم يكن نطفة مما نيء يمنا حقوا ويعمته نطفة دون لمني لنا ثم كان علاقة فخلق فصوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى hakuwa huyo aliyefanya hayo yote ni mwenye kuweza kuhuisha waliokufa ikiwa ameanza kuumba mara ya kwanza atashindwa vipi kurudisha kuumba huko alaysa dhalika bihadirin ala an yuhya mauta al-amru athani jambo la pili anolielezea Allah eh, akielezea masuala ya kufuliwa watu atambihu At il ardi ba'da mautiha. أَلَانَ إلِزَيَّ كُحُيِّشَ عَرْلِ بَعْدَ كُفَقَاقِ عَرْلِ عَرْضِ الِكُوَاهِينَ كِتُوَ كِشَ اللهَ سبحانه و تعالى أكَيْتِي نِعْمَ عَرْضِي لِي كَلِتَ مِمَّا نَمَزَأَ وَنَتَكُولَ قَالَ اللهُ عز و جل وَتَرَ الْعَرْلَ هَامِدَةَ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّت وَرَبَتْ وَأَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِجٍ utaiona ardhi ni hamida ni ngumu haimei kitu fa idha anzalna alaiha almaa tukishaiteremshia mvua ihtazat inataharaka ardhi ile warabat nahumea Huzidi kumea kuwa nzuri ardhi ile Nahumea min kulli zawj katika kila mimea mbalimbali mbali. ya mazao ya chakula dhalika bi anna allaha huwal haqq ها يونيك الله ألا جي حقي وأنه يحيي الموتى نقبية حويش والعكوفة وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال سبحانه ومن آياته أنك ترى الله خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى. هو عليه خويس أرضي جي من يكويس وليكوفا إنه على كل شيء خادير. وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله يعلق ما نبي خويس أرضي بعد كوفا وهاينا مميا kisha akaifanya ni nzuri kwa mvua ikawa mimea mazao watu wakapata vyakula du hivyo hiyo mtatolewa nyanyinyi katika makaburi waqala taala walladhi nazala minasamaa ma an fa faansharna bihi balda maita kadhalika tukhrajun ni kama hivyo na nyinyi mtafufuliwa mtatolewa katika makaburi وقال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج تكوحيشا قنڤو هيو مجي وليكوفا ارضي ambayo ilikuwa imekufa haina كذلك الخروج نكماهيو كتوكوات مكابرين وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. لعلكم تذكرن. كما هذو تتأوتوا، نكوا ففوا ليوكوفا إلى مبته وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الله بعد موتها كذلك النشور. كو أن لزيع الله كو التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها وليزي جنس الله نبي حويش أرضي بعد يكون أرضي إلى إمكفة الأمر الثالث التنبيه بخلق السماوات والأرضي وهو أعظم من خلق الناس فيا قوليزي الله قوم بمينغنا أرضي نهيل لكو وزيلي كو لكو ومباوات قوم بمينغنا أرضي هل يبقو بزيد كلكو قال الله عزوجل لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوم بمن عندي هل يبقو بزيد كلكو قوام بواته؟ لكن يوتوينج هوجوي. وقال تعالى أَوَلَمْ يَرَو分别 ولا هجّوك وقوم من عرّضوا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والعالّ ولم يعيب خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير وقال تعالى أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَالَّةَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وقال تعالى الا لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على يَخْلُقَ يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا وقال تعالى انتم اشد خلقا ام السماء بناها هي من أومبا كونو نيوزيتو زيدي أومبينغو ديوكوزي أومبا نيوزيتو زيدي أليس زيدينга الله كوكومبا كوا توني وراي زيدي كلي كمينغو نعردي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها خامسا البعث يوم القيامة البعث يوم القيامة Yakunu bi-iadati ajsad Allati kanat Fi-dunia Uffuli wa siku ya kiyama miili kwa kurejeshwa miili Mihili ili duniani Albaathu yoma al qiyama Yakunu bi-iadati ajsad Allati kanat Fi-dunia Uffuli wa siku ya kiyama kwa kurejeshwa Ile miili iliyokuwa duniani latlqa ma'al arwahi athawaaba wal'iqaaab ili kutani pamoja na roho thawabu na adhabu thawabu na adhabu kwa wale watu ambao walikuwa wamefariki walaisa li ajsaadin jadiida lam takun mawjoodatan fi ad-dunya si kwa ni kwa miili mpya kwamba watu watafufuliwa kwa miili mpya ambayo haikuepo duniani mtafuliwa kwa mwili ule ule aliokuwa nao duniani wa hadha huwa aladhi stabadehu alkuffaru wa ankaruhu hili ndio ambalo wameliona mbali makafiri wakalipinga jambo hili jambo la kufuliwa kwa miili ile ile qala allah azza wa jalla Bala ajibu anjaahum mundhirum minhum faqala alkafiruna hadha shayun ajib a mitna Wakuna turaban Thalika rajuun baidi Hivi takapukufa Tukawa nimchanga Huko ni kurijesha kuliko mbali Kwa mba eti ttafuliwa Thalika baid. Kada alimna ma la ardu Minhum, Wa indana kitabun hafit Alasema tumejua Ile kiasi ambacho ardhi kina wapunguza Na kutusisi kuna kitabu Chenye kuhifadhi kila kitu na subhanahu anna alimun bikulli dharratin min tharrati ajsadihim Alati tankusu hal minhum Allah subhanahu wa ta'ala mebainisha Kwa bayi anajua kila tharra Kila kidogo Katika vitu vya miili yao ambavyo punguza Mili hiyo kwao Allah anajua kila mwili uli na arli, Allah anajua kiasi cha mwili ule Kimi punguza kiasi gani فيعيدوها كما كانت. هل فعلنا رديش ميليو كما إلى يقوى؟ فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا. كش الله تنفوا ميتوا. وقولوا لم يواكليو قانا دنياني. ما تنقص الأرض منهم. وعندنا كتاب حفظ. تمشجوا كلي كياسي ambacho ارضي كمepunguza وواتو ناكو تسيسي كنا kitاب كيني كهيفاذي كلا كتو ويومتو واترودشوا ذيلي ذيلي وقال تعالى وإذ قال ابراهيم ورب أرني كيف تحي الموت قال أو لم قال بلى قال فخذ أربعة من الطير فسرهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً، ثم دعهن يأتين كساعياً، واعلم أن الله عزيز حكيم. نبي إبراهيم، الفم بيّا ملواك إيه ملواغو نيو نشى فيبي وتكافوا قال أعلم تومن؟ قام قال بلا. قني ناميني، ولكن ليتم لي إن قلبي. Lakin nataka unioneshe ili utulizane mwe wangu Kala fakuthu arbaata minatairi Chukua e, nege wanne Fasuru hunna ilika Yani watawanye Thumma jaala ala kulli jabali minu hunna juzaa Kisha kwa kila jabali katika wao Sehemu ya legi hao Thumma hunna ya atina kasaya Kishewaite watakujia kwa haraka haraka wa'lam wa anna allaha azizun hakim wal kama dhakara ibn min salaf anna Ibrahima alayhi salam tuyura al-arba'a ali wa katakata hao ndege wanne wa khala tawluhumaha akachanganya nyama zake nyama zao wa ala, ala kulli ra's jabali minha qita akaweka kila juu ya jabali akaweka kipande cha nyama thumma da'ahunna kisha kavita vipande hivyo fatajama'at ajza'u kulli ta'i zikakusanyika sehemu za kila ndege kila ndege sehemu zake zikakusanyika pamoja hatta aadati tuyuru 'ala ma alehi, 'alayhi mpaka wale wakarudi vile vile walivyokuwa wa atat ilehi saaya, na wakaja kwaki hali ya kuwa kwa haraka Huni mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea mfano wake jinsi atakafeurejesha miili ya wanadamu Kama ilivyokuwa, akamuekea mfano huo nabi Ibrahim na umma wote ujue Jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyo na uwezo mkubwa Wa miili kusanya ya kila mtu au mwili wa kila mtu Atamkusanya kwenye roho yake na mwili wake Kama alivyokuwa duniani وقال تعالى ويوم يحشر اعداء الله للنار فاهمي وزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون سيكبكم سيكبوا الذي وهو وتكسى ماعدو الله بنار فاهمي وزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم wa absaru watawshhudiliya maskiyo yao na macho yao na ngozi zao kwa yale waliokuwa kiafanya duniani mambo haya yatawshhudilia waqalu li juludihim lima shahitu alaiha hao watawambia wataziambia ngozi zao kwa nini mmetutolea ushahidi halu antaka nallahu alladhi antaka kullashai ametutemsha allah ambaye anatamsha kila kitu ndiye aliyetufanya sisi tuseme na tutoe shahidi wa huwa khalaqa kum awwala marra wa ilayhi turjaun hii ndiye alikumbeni mwanzo na kwake yeye أن الله لا يعلم ayyashhadu مما تعملون wa dhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi ardakum Hio hiya li yenu mulawenu mola wenu imkuangamizili fa asbahtum minal khasirin mka ni wenye kupata hasara wa hadhihi tadullu ala anna alajsad Lati fi ad Lati hiya allati u'idat ayahizi nafahamisha kwamba ile miili iliyokuwa duniani ndio itakayorejeshwa wa shahidatil asmaa' wal absaru wal juludu bil ma'asi 'amilaha ashabuha maskio macho ngozi zitashuhudia yale maasi waliofanya hao wenye viungo hivyo viungo hivi vitatoa shahidi kwamba huyo alikuwa kufanya maasi mahali kadha kadha siku kadha kadha wa mithlu hadhihi alayat ta'ala اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو تتفجى مهوري كتكامدومو ياو نمكونو ياو نمكونو ياو يتتوى شهدي ويالي ولهكوا وقاوله تعالى يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سيكون بابو دمزاوز يتتوه شهيدي ناميكونوياو ناميجوياو قايلوا ليوقوا كي يفنى ويدل على ذلك من السنة حديث قصة الرجل الذي أوصى به إذا مات أن يحرق جسده ويرمي جزء من الرماده في البر وجزء منه في البحر دليلها وكذا حديث Ni hadithi ya kisa cha mtu ali watoto wake akifariki Wauteketeze mwili wake kwa moto Halafu watupe sehemu yake katika majivu, bara Na sehemu nyingine tupe baharini Sehemu yake itupe baharini, sehemu yake itupe katika bara Majivu yale yatakaoteke yani yaliotoka katika mwili wake علي توسيو وصابوا يكموه فعذب وصابوا الله فأمر الله عز وجل بأن يخرج فأمر الله عز وجل البحر بأن ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه الله تيامريش بحاري اتوى في ليفوندانياك بياجامريش انتكافونايو اتوى حتى عاد الجسد كما كان ili ule mwili urudi kama ulivyokuwa wamtu yule ali na moto. Mafomo hadithi. Kala wal hadith raahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu. Honi hadithi sahihi eh? Ni hadithi sahihi na aliusia hivyo kwa ajili ya kuogopa adhabu ya Allah. Kwao akaona kwamba atasalimika Akiteketezo na moto ule mwili wake na moto, lakini Allah Subhana wa taala akaiamrisha arli e, e, mchikavu, hayo majivu ya toe ya mtoe mwili wake na bahari ambapo sehemu yake baadhi yake ililiuba baharini pia Allah akaiammisha bahari itoe sehemu yake hiyo akakusanya, ukarudi mwili wake kama ulivyokuwa. نسأل الله السلام الله عالم وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين